تقول أنا فتاه شارك في أحد المنتديات التي يشارك فيها الرجال والنساء وفي الآونة الأخيرة أحس بالاختناق والضيق بعد المشاركة بعد المشاركة علما بأن مواضيعي لا تتجاوز الآداب ولا يتطرق ولا ت ولا أتطرق لما ليس له معنى وما يعيدني لهذا المنتدى إلا اني أود نشر الخير والمساعدة في نشره وأخشى أن أكون قد قصرت في الدعوة إلى الله وإلى الخير أقول الدعوة إلى الله ليست قاصرة على المنتديات فقط. الدعوة إلى الله ليست قاصرة على المنتديات فقط وإن كنت تشعرين بضيق من هذا أسلكي طريقا آخر للدعوة أسلكي طريقا آخر آخر للدعوة في الأسواق أما ترين من بنات جنسك كثيرات لماذا إذا ذهبتي للسوق لحاجة ضرورية لماذا لا تحملين معك خمسة أشرطة وخمسة كتيبات تعطينها بنات بنات حواء من أمثالك هذا طريق للدعوة هذا طريق للدعوة مري بالمعروف أنكر المنكر إذا كنت في مجلس في مجالس النساء هذا من الدعوة تذكير الناس في المجالس وتذكير النساء بالله هذا من الدعوة والدعوة ليست قاصرة على على المنتديات وعلى الانترنت وعلى الانترنت فقط أما دمت تتضايقين منها فاتركيها واسلكي طريقا آخر آخر للدعوة